¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Deze is de is أدرك من أدرك رفعة من الوقت فقد أدرك الصلاة هل تشمل جميع الصلوات أم تختصوا بصلاة الفجر؟ ذكرنا فيما سبق ان شمول القاعده لبقيه الصلوات يتوقف على الغاء العرف الخاصيه اعتبار انها وردت في موثقه عمار التي هي حمدة المطلب وذكر السيد الإمام بأنه يؤيد عدم الخصوصية أن بعض روايات الباب متعرضه للعاصر <تصفيق> حيث <تصفيق> <هلين>؟ <تصفيق> حيث قال في مرسلة الذكرى men edderakka rakaiten minna laqas. Gabila en tabiru beschems ufu, għad edderakka laqas. Uffi kita bilistilate, għanras u lilla, saloma, uwa, liwa, li. Men edderakka fi, men edderakka min salata, laqas. Rakkaiten wahide. Gabila en tabiru beschems, edderakka laqas Wijnsmaal. De schaal. en De. Quaard. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. Alleen de kansen de kansen de kansen van de de Fij had de wakt ta' ka' ul-muzehame bejna' vrugri walla' as. Hadiet u' adrake minna' vrug rraka' walla' adrake taman walla' as. Fijna' walla' rrake salatavrug rrakas alatin. Fijna' walla' rrake musaldi مزاحمة مع صلاة العصر. وحين هل تشمل قاعدة من أدراك صلاة الظهر حيث ادرك منها ركعة أم لا؟ فيقال إنما تشمل من ادرك أي ركعة؟ من اي صلاه في فرض ادم مزاحمتها لصلاه اخرى فادراك فتشمول قاعده من ادراك لركعه وضوء الفرع عدم مزاحمه عدم مزاحمه الظهر للعصر لانها لو Warr tifa متوقف على الشمول اذ لولا قاعده من ادرك لوقعت المزاحمه بينهما حيث لا يوجد من الظهر الا ركعه فلو humma. لكانت في id الخاص għadduhur fashunul qa'idah moet toekomen ala op fashunul haar, want fashunul haar is geen muzahme en geen muzahme is geen in het schommel de kant van de kant van de kant van de kant van de kant de Kama fisaxiħa til-ħadabi, wa inħħaf en jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, bil jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, jafuitek, ترتيب المعتبر بينهما إذا جنومة يكون لازم إذا لازم من تقديم الظهر فوتها والقاعدة تقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وهذا المثال حاكم على مثل صحيح الحلبة Laten we de kaart van de kant op gaan. En hoe فقد ادرك من العصر ركعه واذا ادرك من العصر ركعه فقد ادرك العصر بتمامها فلم يلزم من تقديم الظهر فوت العصر والنتيجة أن شمول القاعدة للظهري لا يلزم منه عفوا عفوا رافع للمزاحمة وأما دعوة الدور فهي فاسدة لأن شمول القاعدة لا يتوقف إلا على تحقق موضوعها وموضوعها هو إدراك ركعة إذ متى صدق هذا الموضوع وهو إدراك ركعة شملته القاعدة ولا تتوقف على ارتفاع المزاحمات وبانطباق القاعدة قهرا على المورد لتحقق الموضوع وهو إدراك ركعة بالنتيجة هذا إدراك ركعة ينكشف عدم المزاحمات بين الظهر والعوض فعدم المزاحمات شنو؟ أهرار لانطباق القاعدة على موضوعها لا أن شمول القاعدة يتوقف على عدم المزاهمات لكن المحقق الحادرين شيخ عبد الكريم لدى الكريم حل ضيفا عبده إذا تقرأ فاتحة على قبل الشيخ عبد الكريم في مسجد بلاسار شوف هذا بيت الشعور مكتوب لدى الكريم حل ضيفا عبده أه؟ إيه؟ آه. ان مجموع الظهر والعصر مطلوب واحد Faza, naderen, hij, en, hem, met, lopen, een, een, huln, het, deze, met, lopen, een, een, ader, ik, te, min, het, be, de, أنك مطلوب بثمان أدركت منها خمسا وإدراك خمس من ثمان صغر من صغريات القاعدة فلا حاجة إلى أن مثلا نسلك طريقا آخر ومشكل عليه بأنه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 من صغريات القاعدة هذا تنبيه اكتب عليه تنبيه اول قبله يرتبط بما سبق بيانه من ان القاعدة خاصة بصلاة الفجر ام عام فسيدنا احني مو الكلام احتلام een geel een geel akai zal hij zei maar أنتو أشكال تسعب خلناهم أفروب يريف العاص خلنا خلص خلص أشكال سعب هو يقول <تصفيق> إما هذا الوقت خاص بالعاص أو وقت مشترك يعني إما نبني على القول بالاختصاص أو نبني على القول بالاشتراك إذا بنينا على القول بالاختصاص مقدار أربع خاصا بالعاص يعني خرجه وقت الظهر <تصفيق> فبتنطبق القاعدة على من؟ الظهر على als die fiets dan daar heb ben je de van de in ja. de buurt van de stad bent, ben je in de buurt van de stad. Als in de buurt van de stad bent, ben je in de buurt van de van de de van de de van de de de van لأنك ادركت منها. سرير ركعة. ركعة. إشكال مزاح عن هاي بالاختيار. ما يلزم لماذا؟ إنما التعجيز الاختيار إذا دار الأمر بين إدراك أربع ركعات وإدراك ركعة. لا ما إذا كنت لا تدرك إلا ركعه من إحداهما على كل حالين على كل حالين. وإذا تقول في الوقت المشترك نفس الكلام. طبق على من على العصر مختصر الوقت المشترك أن تطبق ابتداء على العصر أنت الآن لم تدرك من العصر إلا ركعتين فتشملك يعني أقول المفروض أنه بسبب بسبب بس بس هذا بس الشيء أنه يجرم زاحم من جريها في صلاة الظهر فتصلي العصر تامة فقط أما صلاة الظهر لا تجوز جندت اجت قد ادركت من ها ركعه من منها لا تجري ديلمن ادرك لاي مقام يسبب لو جرت لازلت تفويت لو جرت ارتفعت المزح <تصفيق> يعني ظهر ديلمن ادرك انه هكذا يعني انه ينزل ما هو خارج الوقت داخل الوقت ما أنه نعم منزل منزلك عمن زلت إدراك الصلاة فقد أدركت صلاة قرتن تسابق بأن ظاهر من أدرك النهود يعني, يعني التوسيع الوقت أو التوسيع بلي إدراك يعني إدراك الركعة والمصلي إدراك الركعة على إدراك الركعة مو بدر الوقت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 Mirzana, Mirzana, in het boek Salat, hij dat hij het heeft is dat het heeft gedaan, dat hij het is niet alleen dat hij het heeft het is niet alleen dat hij het heeft gedaan, maar dat hij het heeft gedaan. Het is ik baad, man, man, haagwit baad, man, haagwit و شمول القاعدة اللي ركعة من صلاة الظهر يلتفق صلاة الظهر ما يلفق الأولى من صلاة الظهر ما يلفق لا, لا لا هذا كفو التلفيق بعثنا هل يجوز لأقحام هذا هل يجوز أقحام صلاة في صلاة سبق البحث فيه والاشكاف فيه الآن مع بعض النظر عن الأقحام كمان كلام يعني كيف تقول خامنئي طب خامنئي يجيب صلاة الظهر كاملة بعدين تبرق عن العصر وشيء شو المشكلة؟ المفروض أن أن على صلاة الضحى. ادري لما طبّقناه على صلاة الضحى بناله من المختص بقية من العصر إنه ركعة. فطبّقناه على صلاة <تصفيق> <تصفيق> الضحى. ثم ذكرنا أن هناك فروعا وسبق الكلام في البحث في الفرع الأول. الآن الكلام في الفرع الثاني. فرع الثاني. <تصفيق> هل يجوز تأخير صلاة عمدان إلى أن يبقى من الوقت نقدار ركعتين أم لا؟ صحيح أنه لو أخر عمدان. لشملته القاعدة انما الكلام في الحكم التكليفي هل يجوز له تكليفا ان يؤخر الصلاه عمدا الى ان يبقى منها مقدار ركعه ام لا والا فالجواز الوضعي وهو شمل القاعده لمن اخر ثابت قد يقال يعني بيان لجواز التاخير عمدا Anne, mafade man adraak. Anne, mafade man adraak. Tenzil adraak, rkgte Menzilete adraak el Bij المستفاد من قوله عليه السلام في بعض الروايات فقد ادرك الغداه التامه انه لا نقص في onzin. كما ان المستفاد من قوله في بعض is ادرك العصر في وقتها, أدرك العصر في وقتها. En maak er iets van. Hij is is een man. een man. Hij is een te dloo, op de oorlog die qua de het haar, de acht, van de, op de, op de, op de, de, الوقت لما يشمل مقدار ركعة، وبالتالي يجوز له التأخير، شنو؟ عبدان ولكن الصحيح أن دليل القاعدة كما سبق يعني نعم. الحكم أن دليل القاعدة. Laa yedullu ala tos'a'til wakht tahkiiqan. Wala sa'atuhu tanzi'la'n bilhahad tamam al- Athar. Fadtanzi'l fii idraak al-salat. Aay? Adayan. Koumuhu والتنزيل برحاض هذا الاثر اي ان الصلاه اداء لا يدل حتى بالدلاله الالتزامه على جواز التفخير تكليفان اذ ليس من اثاره ولكن الكلام في نذكره كفرع ثالث بدون لكنه لا تحط لكنه انا الفرع الثالث لكن لا تكتب لكنه لا تكتب لكنه يقال وهو ما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري في صلاته صفحة سبعة عشر أن القاعدة لا تشمل من أدرك مقدار ركعه حتى لذوي الأعذار فارضلا عن العامد وبيان ذلك. ترى الشيخ عبدالكريم لا يقول قل مو يعني لازم تتفت ليش؟ إنه يقصد هذا. En dan naze laddine, de prevalentie lende, kalamhen. Bijna de alligator. Men, lemmia talabes bardubis salad. Waarom menna hu? Salad. Salad. Salad. De أو تلبس بالصلاة أي شرع فيها وعلم بأنه سيدرك من هذه الصلاة ركعه فهل تشمله قاعدة من أدرى بحيث بحيث شنو يجب عليه المبادرة أدرك من الوقت ركعه فيجب عليه أن يبادر ولا يجوز له قطع هذه الصلاة أو يجب عليه قصد الأداء إذا قلنا بوجوب قصد قصد الأداء فيقول قد سسرعنا بي هي خاصة بمن أدرك صدفتان بمعنى أنه شرع في الصلاة غافلا عن مسألة أنه سيدرك ركعة أهم أكثر واتفق أن وقعت ركعة منه في الواقع، فهذه القاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت خاصة بمن أدرك بالفعل لا من علم أنه سيدرك ولذلك لا نستطيع بهذه القاعدة أن نثبت وجوب البدار وصحة قصد الأداء وما أشبه ذلك فإذن هذه القاعدة ناظرة لمن أدرك اتفاقا حيث يقول هل يجب علي القضاء أم لا؟ وقال لا يجب عليك القضاء لأنك شنو اتفق ان أدركته ركعته خش وما هو دليله شيخ عبد الكريم فيتصور لكلامه وجهه دليل أول قال إن الادراك من المشتقات والمشتق ظاهر في الفعلية فيقال من أدرك أي من أدرك بالفعل وأما من عالم لو صلى ركعه فانها ستقع في الوقت فهذا لم يدرك بالفعل وإنما سيدرك مستقبلا بل ادرك ركعه يا مقدار ركعش ادرك ركعه ذات في موثقت عمار له العبد شنو قال فَإِن صَلَّا صَلَّا رَكْعَتَ فَإِن صَلَّا رَكْعَتَ جاهزت صلاة هذا يقول خوب وأشكل عليه سيد البمان قد سسره صفحة 180 بإشكالين أشكل على هذا الدليل اولا قال من أدرك شرطية في معنى إذا الشرطية أنه قال إذا أدرك وهي مفيدة للإدراك الاستقبالي <تصفيق> <والعقص> <تصفيق> وهذا المقدار من المناقشة عني لأن حضية الشرطية منسلخة عن الدلال على الزمن. الزمن وإنما مفادها على بعض المباني الملازمة بين الجزاء والشرط وعلى المبنى الذي اخترناه في بحث تحرم الشرط أن مفادها مطلوبية الجزاء عند حصول الشرط لأن مفادها إذا حصل الشيء مستقبلا فيترتب عليه كذا فإن الدلالة على الزمجن منسلخة عن زين. وثانيا مناقشه ثانيه لطيفة قال إن المناسبات المغروسه في الأدهان ترى إذا ما ينغرس في دينك ترى يعني إن المناسبة المغروسة في الأذهان العرفية موجبة لإستفادة أن الصلاة بركعة منها فإدراك الصلاة بإدراك ركعة من غير نظر إلى المضي أو المستقبل Feleis je me fedurri wa dat wa je, en ne idraakassala, kino, bidraak je rakaitje van hem. Wahadhi hilla, kadi je temen, tamtabet, hala men. Udu jij? Tantabet, hala men. Idraak uw salaat ik bij idraakie, keno? Rkg haar. Kmaa iuqad man adrak ziarat beitilla, fathawabu kado. Adrak de imam, salaat man adrak de imam, ohwa raqig, fad. Adrak de jamaa, asbaa Zin, تعرض له السيد الخوي في التنقيح و احنا قلنا بحث نفس السيد الخوي قال بان العمده في روايات هذا الباب هي موثقه عمار وظاهر التعبير في موثقه عمار أشوف التعبير فيها ان صلى ركعه من الغداء ثم طلعت الشمس فليتيم وقد جازت صلاته فإن ظاهر هذا التعبير ان موردها ما اذا وقعت الركعه اتفاق فإن صلى ركعة من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ولا تشمل صورة العلم من الأول بعدم درك الأكثر فلا تنطبق الموثقة على ما هو مورد فتوى الأصحاب كيف أجاب السيد الخوي عن ذلك وأجاب ويندفع بأن ظاهر القضية الشرطية ان صلى ضرب الحكم بنحو الكبرى الكلية والقضية الحقيقية إذ لم ترد هذه الرواية لبيان قضية شخصية خارجية كما لو كان هناك من يصلي وقد طلعت الشمس أثناء صلاته، فسأل عن حكمه، فيقال له بما أنك أدركت ركعة اتفاقا، فقد أدركت الصلاة. وبالجملة يقول لا فرق بين المؤثقة وغيرها في أن مفادها أن العبرة بدرك الركعة كيفما. دفوق. وان المدرك لها بمثابه المدرك لتمامها هذا شنو ربطه والجواب لا ربط له بمحل الاشكال فان المشكل لا ينكر كون القضيه حقيقيه انما يقول موضوع هذه القضيه الحقيقيه من وقعت منه الصلاه اتفاق لا معنى لأن يجاب عنا بأن القضية حقيقية وليس شخصية خارجية فالصحيح هو الجواب سابق وان هذه الجمله لو عرضت على العور لفهم منها حكما وضعيا وهو ان من وقعت منه الصلاه عفوا من وقعت منه ركعه في الوقت فقد كانت صلاته اداءان علما او غفلان حصل منه ذلك عن التفات او عن اتفاق لا اثر لذلك شنو في المطلب بحسب الفهم العرفي صاري سيدنا وأما قوله في آخر الصفحة ولا ثمرت عملية لهذا البحث إلا على القول بلزوم قصد الأداء والقضاء في صحة العبادة ولا نقول به إلا فيما إذا توقف التمييز عليه هذا الكلام ليس تامين اذ من ثمراتها العمليه صحه قصد الأداء فإن, ال... فإن الروايه لو شملت من علم انه سيدرك ركعه فاثر ذلك انه يصح منه شنو قصد الاداء بمقتضى هذه الروايات والحمد لله رب العالمين نعم تفضل وصلى الله وسلم نقول صحيح لو كان الدليل موجود في انو ادرك رحمه ويقول لا تدعين موثقة زي. عمار خلوا موثقة عمار عمار خلوا موثقة عمار الآن إذا قيل إن صلى ركعتنا